نجم عنه الضرار كثيرة والواقع اليوم يشهد بهذا الواقع يشهد بهذا حتى أصبح الناس لا يحتاج الواحد منهم إلى بيان ضرر الفكر الخوارج والثورات والمظاهرات وتكفير المسلمين لكن من باب التذكير هذا الفكر المتطرر نجم عنه ضعف الدول ضعف الدول وسقوطها نجم عنه التدهور الاقتصادي للدول نجم عنه هذك الأعراض فكم من النساء انتهك عرضهن لما ذهبت حرمت الدولة كانت الدولة في سيادة لا يعتد الظالم على المظلوم ولا يزال لأن هناك حكومة تقيم العقوبة والردع قتل الأنسوس المعصومة حتى أصبح القتل من أسهل ما يكون باختصار دمار للدول ودمار للبلاد والعباد وهذه الصورة تعكس لنا ما قبل الثورات والخروج وما بعد الخروج والثورات لشارع انظر حياته على اليمين وتنظر دماره على يسر كان الدولة آمنة مستقرة ثم حل بها الدمار أما القتل فهو كثير يعني هذا رجل واحد يصف قدام يعني أمامه مئات الناس ويمر عليهم بالقتل لا حسيب ولا رضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهاب الدنيا أهوى عند الله من قتل نفس مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض على قتل نفس مسلم لأكبهم الله كلهم في النار ولا يباري الأمر ما هو سهل وليس بالسهل أعطيكم يعني مثال لرجل كان في ينتسب إلى التنظيم فلما دخل إلى مراحل التنظيم السري ودخل فيه اكتشف بعض الحقائق وكتبها فيقول يعني في أحداث فعلت قديما يقول ومثلما فعلوا بدول الخليج فعلوا بما هو أشد بالجزاء فلقد كانت جبهة الإنقار تقدم نفسها للعامة وعلى أنهم دعاة للإسلام والإسلام المعتدم قالوا التيار الوسط ولكنهم حين اختلفوا مع الحكومة ووجدوا أنهم لا يصلوا لأهدافهم إلا إلى حكومة الإلا والحكم قال انقلبوا على الحكومة وعلى الشعب وعلى الوطن وعلى جميع الناس البسطاء وبدأت رحلة القتل والنفس وإزهاق الأرواح وتدمير اقتصاد الجزائر دون أن يهتز لهم جفن <تصفيق> نعم